يقول هذا السائل توفي والدي يوم الجمعة وكان آخر كلامه أول آية من سورة الكهف يعد أحسن الله عليكم يقول توفي والدي يوم الجمعة وكان آخر كلامه أول آية من سورة الكهف ولم يزد شيئا بعدها فهل هذا من حسن الخاتمة ونسألكم الدعاء له ولأموات المسلمين إن شاء الله أن ذلك من الأمارات وعلامات حسن الختام إذا مات العبد وهو يقرأ القرآن والذي يظهر من سؤال هذا السائل أن والده في يوم الجمعة على عادة يقرأ سورة الكهف وشرع على عادة يقرأ هذه السورة فأول ما بدأ بالآية الأولى قبض الله روحه على هذه الحال فلا شك أن هذا من الأمارات والعلامات على حسن الختام مات وهو يتلو القرآن مات وهو يتلو القرآن ومن الناس والعياذ بالله يموت وهو يغني قال ابن القيم رحمه الله فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنا تنتنا يعني على الاغاني والله والباطل فبعض الناس يموت على القرآن وعلى ذكر الله بعضهم يموت وهو ساجد لله سبحانه وتعالى وبعضهم يموت وهو يعاقر المنكر خمرا أو فاحشة أو غير ذلك يموت وهو يعاقر المنكر ولهاذ بالله والفاحشة فلا شك أن كون الإنسان يقرأ القرآن أو بدأ شرع في قراءه القرآن وتوفاه الله عز وجل على هذه الحال لا شك أن هذا من علامات حسن الختام وأدد من الصحابة وأهل العلم والفضل ذكر في تراجمهم أن بعضهم مات يقرأ القرآن وبعضهم مات ساجدا لله سبحانه وتعالى بعضهم مات وهو يكرر كلمة التوحيد لا إله إلا الله والماثور عنهم في ذلك كثير جدا فهذا إن شاء الله أنه من علامات وأمرات حسن الختام غفر الله لوالدك ورحمه ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمات. أحسن الله ليكم يقول هل يمكن للطائف أن يقبل يده إذا أشار بها للحجر الأسود لا لا يقبلها لا يقبل يده إذا أشار إلى الحجر لأن هذا التقبيل بالإشارة فقط ليس له أصل وإنما إذا تمكن أن يلمس الحجر بيده ويقبل يده لملامستها للحجر نعم أما بمجرد الإشارة وهذا يفعل كثير من الحجاج والمعتمرين فليس له أصل نعم أحسن الله ليكم يقول هل شراء سند الهدي من المدينة قبل من قبيل استصحاب الهدي وهل يلزم فاعله أو يلزم فاعله بالقران في الحج إن كان متمتعا شراء السند هذا لا يعد حملا للهدي ولا سوقا له لا يعد حملا للهدي ولا يعد أيضا سوقا للهدي وحمل الهدي وسوقه معروف أن يسوقه يمشي معه الهدي أو يركبه معه في سيارته فأما شراء الهدي أو شراء السند أو دفع الهدي وقبض السند فهذا توكيل لهذه الجهة المختصة بهذا الأمر أن يقوم نيابة عنه يوم النحر أو أيام التشريق بذبح بشراء الهدي وذبح في ذلك الوقت أحسن الله ليكم يقول ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة وهل التسليم يكون يمينا فقط نعم رفع اليدين في صلاة الجنازة والله تعالى أعلم أنه من الأعمال المشروعه في الصلاة وأنه يكبر يرفع يديه مع كل تكبيرة يرفع يديه مع كل تكبيرة التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة والثاني يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثالث يدعو للميت وبعد الرابعة يسلم تسليمة واحدة على يمينه نعم الله ليكم يقول هل يجوز لي القيام بعمره بدلا عن أبي المقعد صحيا الاعتمار او الحج عن الغير يجوز في حالات ثلاث عن الميت وعن الكبير الهارم الذي لا يستطيع السفر والركوب وعن المريض مرضا لا يرجى برؤه وإذا كان والدك كبير سن ولا يستطيع السفر والركوب فلك أن تعتمر عنه أو تحج نعم أحسن الله ليكم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة في ما سواه وأفضل من ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام فهل ختم القرآن مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كختمه ألف مرة في ما سواه؟ هذا الفضل إنما جاء في الصلاة قال صلاة في مسجد هذا صلاة في مسجد هذا فلا يقال إن الذكر فيه بألف وإن الكراءة بألف وإن الصدقة فيه بألف وغير ذلك وإنما الحديث جاء في الصلاة خاصة قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه ولا شك أن جلوسك في هذا المسجد واغتنامك لوجودك فيه بقراءة القرآن وختمه لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة العظيمة التي لك فيها الثواب العظيم والأجر الجزيل وهو من حفظ وقتك لأن الملاحظ في بعض الحجاج والزوار هدان الله وإياهم يشتغلون بأعمال وأمور هي من المضيعة للوقت هي من المضيعة للوقت فإذا جلس في هذا المسجد وحفظ وقته وقرأ القرآن او ختم القرآن وايضا اشتغل ب ذكر الله عز وجل وانتظار الصلاة بعد الصلاة وحضور حلق العلم ونحو ذلك كل هذا لا شك أنه من أبواب الخير نعم أحسن الله ليكم يقول من حج من نوى الحج متمتعا وأتا بعمرته التمتع ثم بعد ذلك توفي قبل الإهلاك بالحج فهل تسقط عنه فريضة الحج أم يحج عنه أولاده لا هو يعتبر في هذه الحال أدى العمرة ولم يؤدي الحج أدى العمرة ولم يؤدي الحج اعتمر ولم يحج فإن تيسر لأولاده أن يحجوا عنه أو ينيبوا ويستخرجوا من ماله أيضا إن كان ليس عندهم أو نحو ذلك ليؤدى الحج عنه فلا شك أن هذا مطلوب لأنه أدى العمره وبقي عليه الحج نعم الله ليكم هل ورد في العشر الأول من ذي الحجة فضل؟ هل؟ ورد في العشر الأول من ذي الحجة فضل؟ العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الاطلاق. أفضل أيام السنة على الاطلاق واعتبارا من هذه الليلة بعد غروب الشمس تدخل هذه العشر المباركة تدخل هذه العشر المباركة وقيل إن الله عز وجل في قوله تعالى والفجر وليال عشر انه قسم بهذه الأيام والليالي الفاضلة التي هي الأول من عشر ذي الحجة وقد اختلف العلماء أيهما أفضل الأيام الأول من ذي الحجة أو الليالي الأخيرة من رمضان او الليالي الأخيرة من رمضان واختار الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من اهل العلم أن الليالي الأخيرة من رمضان هي خير ليالي العام كلها وأن الأيام الأول الأيام العشر الأول من ذي الحجه خير أيام السنة كلها ولاحظ الليالي الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر والأيام الأول من ذي الحجة فيها يوم عرفة خير الأيام وفيها يوم النحر أعظم الأيام اليوم العاشر من ذي الحجة فاذا هذه العشر العشر الأول من ذي الحجة هي عشر مباركة بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر ما من ايام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر فالعمل الصالح افضل ما يكون في هذه العشر إذا ماذا نصنع في هذه العشر ماذا نصنع في هذه العشر العشر باب رحب لجميع الاعمال الصالحه لجميع الاعمال الصالحه اجتهد ما استطعت وأعظم العمل الصالح الفرائض فرائض الإسلام وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولهذا العشر العشرة مباركة يحرص الإنسان مع محافظة على الصلاة أن يزداد إذا كان مثلا يصل إلى المسجد قبيل الإقامة مثلا بقليل ليصل إلى المسجد في العشر مع الأذان أو بعده مباشرة وليجلس أيضا بعد الصلاة إذا كان معتادا يقوم بسرعة ليجلس وليطمئن فالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض هو أهم ما يكون ف والمجال متاح للعبد في جميع الأعمال الصالحة الصلوات فرضها ونفلها الصيام نفلا يصوم ان تيسر له التسع الأول كامله إلا إن كان حاجا لا يصوم يوم عرفة انتسر له الصيام ولا يشق عليه فإنه يصوم كذلك الصدقة قراءة القرآن الاكثار من ذكر الله التكبير والتهليل والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بر الوالدين وصلة الأرحام الصدقات أنواع الأعمال الصالحات ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فلا شك أن هذه فضيلة عظيمة ورفيعة جدا لهذه العشر المباركة ومن أهم ما يكون علينا أيها الاخوه الكرام أن نستشعر فضل هذه العشر ومكانتها العظيمة وأن نحمد الله عز وجل أن يسر لنا بلوغ العشر كم من أناس احترمتهم المنية قبل دخول هذه العشر فيحمد الله على التوفيق والتيسير ويسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة في هذه العشر وعموم أوقاته على ذكره وشكره وحسن عبادته والعشر العشر المباركة هي ميدان التجارة الرابحة والتجار تجار تجار الدنيا لهم مواسم هذه لا يفوتها مهما كان الأمر حتى لو كانت صحته فيها ما فيها يتغلب على وضعه الصحي ولا يفوت تلك المواسم وتجده في تلك المواسم مواسم التجارة الدنيوية مرتب لها برامج تجارية دقيقة جدا بحيث يحاول أن يحصل على أكبر ربح وأعظم مكسب وهذه العشر المباركة هي فرصة ثمينة للتجارة الرابحة في الدار الآخرة فرصة عظيمة وثمينة للتجارة الرابحة في الدار الآخرة فينبغي علينا أجمعين أن نستشعر فضل هذه العشر المباركة وألا تمر العشر علينا مثل مرور سائر الأيام بل علينا أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا فيها خيرا جدا واجتهادا ونشاطا وإخبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى ونسأل الله جل في علاه ونلجأ إليه سبحانه وتعالى ونبرأ من الحول والقوة لا حول لنا ولا قوه إلا بالله نسأله عز وجل أن يعيننا أجمعين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 لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها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 اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا أجمعين جزاكم الله خير.